أفما كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا من الصالحات فلهم جنة المؤاب فلهم جنة المؤاب بما كانوا يعملون